في هذه ا ل ل ي ل ة ا ل م ب ا ر ك ة وفي هذا السهر المبارك في هذا اليوم المبارك نعيش إ ن شاء الله لحظات مع مشهد من مشاهد يوم ا ل ق ي ا م ة أ و قل إ ن شئت مشاهد ومواقف من مواقيف يوم ا ل ق ي ا م ة تحت عنوان التابع والمتبوع يوم ا ل ق ي ا م ة تلاحظون إ خ و ا ن ي إ ذ ا تصفحتم كتاب الله عز وجل تجدون فعل تبع واتبع كثيرا في القران لكثره المتبوعين التابع و الازهر و المتبوعين و المتبوعون كثر و المتبوعون إ خ و ا ن ي في الدنيا نوعان نوع أ م ر ن ا باتباعه و نوع نهينا عن اتباعه و لقد كثر في مجتمعاتنا ا ل إ س ل ا م ي ه التابع و المتبوع كل يتبع ما يشاء و من يشاء ل أ ن هناك ما يعقل من المتبوعين و هناك ما لا يعقل من المتبوعين كلك من يتبع أشخاص ولكم ان يتبعوا اشياء وطرق وسبل وهوى شهوات إ ذ ن ما هو النوع ا ل أ و ل الذي أ م ر ن ا باتباعه هذا المتبوعون النوع ا ل أ و ل منهم هو الذي أ م ر ن ا باتباعه ومن هذه ا ل أ م و ر ه د الله أ م ر ن ا أ ن نتبع ه د الله رضوان الله سبيل الله الوحي ما أ ن ز ل الله آ ي ا ت الله ا ل ق ر آ ن الحق الدين ش ر ي ع ة الرسل رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من ل د إ ب ر ا ه ي م أ ح س ن القول سبيل الرشاد صراط الله المستقيم النور الذي جاء به الرسول ا ل أ م ي ن صلى الله عليه وسلم الهادي إ ل ى الحق وسبيل المؤمنين هذه هي المتبوعات في كتاب الله عز وجل إ ذ ا ق ر أ ت م ا ل ق ر آ ن تبقوا هذه ا ل أ ش ي ا ء و هذه ا ل أ م و ر و هذه المذاهب أ و الطريق أ و ا ل ق ر آ ن أ و الوحي أ و الرسول هو الذي أ م ر الله عز و جل باتباعه و ك ل ه ا تصب في مصب واحد كلها تعني اتباع ما يرضي الله عز و جل يعني اتباع صراط الله المستقيم اتباع الهدى الذي بعث به الرسول صلى الله عليه و سلم صفه عامه م ا النوع الثاني عندنا لأن الإسلام ولكن ب ي ا ق المستقيم ا عندنا الإسلام صراط ط تعرفون لأن ل قد ي ن س ب س على بعض الاخوه و ا ل أ خ و ا ت ا ل أ م و ر التي ن ه ي ن عن اتباعها فلا يعرفونها ويتبعونها ويغترون ب بالشهوات وبالغرائز ويتبعون ما لا يرضي الله عز وجل من هذه ا ل أ ش ي ا ء التي ن ه ي ن عن اتباعها إ ب ل ي س لعنه الله والشيطان بجميع أ ن و ا ع ه ا ل إ ن س والجن خطوات الشيطان أ ه و ا ء اهل الكتاب يهود النصارى الكبراء من الكافرين والفاسقين فرعون أ م ر فرعون ما أ ص ح ط الله أ م ر كل جبار عنيد سبيل المفسدين سبيل الذين لا يعلمون سبيل الذين كفروا ما دخل الشياطين على ملك سليمان الهوى مات هو ا ل أ ن ف س الشهوات الترف ا ل ب ا ا ط ل ل ظ ل م عادات وتقاليد الاباء الكافرين والضالين واذا قال لهم اتبعوا ما أ ن ز ل الله قالوا ب أ ن اتبعوا ما أ ل ف ي ن عليه اباءنا ثم اتباعوا ما تشابه من ا ل ق ر آ ن ف أ م ا الذين في قلوبهم زيغون فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إ ل ا الله هذه م ق د م ة لتعرفوا ما أ م ر ن ا باتباعه وما نهينا عن اتباعه سائد تحدثنا عن مواقف يوم ا ل ق ي ا م ة بين التابع والمتبوع من هؤلاء المتبوعين الذين نهانا ل ل ه عز وجل عن اتباعهم تعرفنا ما ن ق ص د بذلك أ و ل ا التابع والمتبوع وخصامهما يوم ا ل ق ي ا م ة أ ن ا احنا ناخذ من الدنيا وانتقل ب إ خ و ا ن ي و أ خ و ا ت ي إ ل ى عرصات يوم ا ل ق ي ا م ة ب ا تحضروا معي وتصوروا بيننا في يوم ا ل ق ي ا م ة نتحدث سيتبين لكم ما, ما اقول أ ن ت ق ل بكم إ ل ى هناك حيث تعقد المحكمات ويكون ق ا ض ي فيها هو الله ويكون المتفرجون والمدعوون والداعون والمشتكي ا ل م س ت ك ي منه حفاه عراه غرا كيوم ن ت ا ل أ م ه ا ت لا مال ولا بنون ولا س ل ط ة ولا م ح س و ب ي ة ولا وجوه ولا أ ي شيء ينفع هناك إ ل ا العمل الصالح هناك لما يقف العباد بين يدي رب العباد ويظهر لهم ب أ ن الامر حق و أ ن ما كانوا يشكون فيه أ و يكفرون به صاروا يرونه عين اليقين الهكم التكاثر حتى د ر ت م ا ل م ق ا ب ر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون ا ل ز ح ي م ة ثم لترونها عين اليقين ثم لتسالن يومئذ عنا أ و ل ا نتحدث عن, عن م ا ورد في ا ل ق ر آ ن عن اتباع الشيطان و إ ب ل ي س وخطواته يقول تعالى على لسان إ ب ل ي س إ ب ل ي س لما ا م ر الله ب س ج و د لادم أ ب قال يعني انا لا اسجد لي مخلوق خ ل ق ت ه من طين و أ ن ا خ ل ق ت ن ي من نار والنار أ ق و ى من الطين لانها تحرقه ي هو الذي ي ب غ ي أ ن يسجد لي فتكبر و أ ب ى ن يسجد فقال أ ر أ ي ت هذا الذي كرمت علي لئن أ خ ر ت ن ي إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة ل أ ح س ن ك ن ذريته إ ل ا قليلا شوف شوف جرع على الله إبليس اللاعي السجود تحت ذي من عن فكبر قال لا ه ذ اضرنهم ت ي إلى ا و د لابعدنهم ه يعني ل أذلنهم فأنا أ عن صراطك المستقيم ولا أدخلنهم في سبلي ل في ا تتبعوا ي ق ل فيها السبل فتفرق بكم عن سبيله قال شوف انظر أ خ ي المسلم ا خ ت المسلمه الحوار في ا ل إ س ل ا م و ح ر ي ة التعبير في ا ل إ س ل ا م بين رب العباد و أ خ ب ة العباد إ ب ل ي س لعنه اللعين ا ل م ر ي ض يتحدى الله ويعطاه ومع ذلك يقبل الله منه ا ل ح ر ا ر سمعتم ما قال فيرد الله عليه قال اذهب فمن تبعك منهم ف إ ن جهنم جزاؤكم جزاء م و ف و ر ة سير سير المجرم اللعين انتم من انت تبعك جزاؤكم جهنم جزاء م و ف و ر ة كافر في عزم مفلس يعطيه جهنم ويعزف فيها عذابا ً أ ل ي م ه وعذابا ً شديده وعذابا ً مهينه و و ومن المجرمين ومن كروس نتوياهم موفوراً واستفزد بصوتك أتبع تكسرش يتبعك بجهنم وأزلب جعل قال السيد ما المصاحة المجرمين الحرام جزاءاً له عليه استطعت يجذيك بخيرك من من منهم ورجلك وشاركهم في ا ل أ م و ا ل والاولاد واعدهم وما يعدهم الشيطان إ ل الا هم آه إذن نحطو ل لإبليس ن لا الله قبل إبليس أين ولذلك اي إ ب ل ي س من افارسه الارض اراد ان يحاول المسلمين فالمسلمون مهيئون ومستعدون لان معهم الحق وغيرهم معهم باطل فقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوق المسلمون لا يخافون من الحوار لا حوار الاديان او الرسالات ب ن ل ق و س ي ن ولا حوار الافكار ولا المذاهب الوضعيه ولا ا ل ق و ا ن ي البشريه كل شيء نحاور فيه ونناقش فيه ونعرضه على كتاب الله و س ن ة ر س و ل الله فما وافق فهو مقبول وما خالف فهو مرضوض ومرضوض حتى ا ل ع ل م ا أعطى ل ل اللاعين ي ي س س أنه هذه الفرصة تعالى ف ز من ا ا س ت ط ويذلك يستفزد ل لجميع ا أنواع ا ا ع ي ن س ت ف ز في الجانب المالي وفي الجانب و ف ي ا ل ل ج ج ا ا ن ن ب س ي وفي ا ا ل ج ن ب ا ل ع من ا ا ل ل ي وفي ج بين ا ل ق وفي ك ايدينا ويأتين ومن خلفنا وعن أ ي م ا ن ن ا وعن شمائلنا و ي أ ت ي ن ا ا ل آ ن من فوقنا ومن تحتنا لعله الله لكن ما ذكر الله وختام ا ل آ ي ة هو الذي يطمئن عباد الله الصالحين قال تعالى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان و ك ف ا بربك وكيلا عبادي لم يقل عبيدي ل أ ن العبيد ت ط ل ق على الصالح و الصالح على المؤمن الكافر على ا ل ف ا س و الصالح أ م ا ا لما اسم عبادي ن س ب ة تشريف وتعظيم و إ ذ ل ا ل وحب وود وحنو على هؤلاء عبادي و إ ذ ا قدام لما ي و س م الله عز وجل يقول ر ك وعباد الرحمن قال تعالى إ ن عبادي تصور إ ن اتقيت الله و عبدت الله عز وجل حق ا ل ع ب ا د ة نسبت إ ل ى الله و أ ض ف ت إ ل ى الله و ليس للشيطان عليك سلطان و كفى بربك وكيلا أ ن وكيل هو وكيلك هو المكلف به هو ح ف ظ ك هو راعي إ ذ ا حفظت حدوده ح ف ظ ك و كفى بالله و ك ي ل ه و ي ج ا كلمت الدخ ع ل م م ن أ م ر من أ م و ر د ن ي ا حلت به م ص ي ب ة من المصائب أ ت و د ي عليه من بعض الظالمين يقول حسبنا الله ونعم الوكيل وهو و حسبك ن ع م ل و ك يا ل ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ح س يكفيك فهو أ ح س ن الوكلاء فكفى بالله وكيلا اتخذت الله وكيلة فلا إليه أحسن فإنه لا يغلب ولا يغلب لأنه القوي القهار العزيز الجبار المتكب فعال الله وعال تضف وكيلة إليه يغلب لأنه فإنه يهدد أحسن عما يشرك المسيك وقال تعالى قال فبما أغويتني م اغويتني زالت أ لاقعدن أغويتني لهم صراطك المستقيم أ ي ق ر لكم الطريق ويعمل ق ط ع ل ي ك ا ر ي ما استطع من أ ج ل إ ب ع ا د ك م عن دين الله و إ خ ر ا ج ك م عن صراط الله و إ د خ ا ل من استطاع إ ل ى سبيل من سبله ل ع ن ه الله ثم ل آ ت ي ن ه م من بين أ ي د ي ه م ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أ ك ث ر ه م شكلا اي ك من جميع ج ه ل قال اخرج منها مذءوما مضحورا لمن تبعك منهم ل أ م ل ا ن جهنم منكم أ ج م ع ي ن سير ج ر من شئت و ا س ت ف ز ز من شئت و آ ت ي ه م من بين أ ي د ي ه م ومن خلفهم وعن إ ي م ا ن ه م وعن ش م ا ئ ل ه ويجري َ منا و َ ع ِ د ه ُ ن ا ويمنينا َْ و ََ ر م م ْ فعال س ي ز ا ن ا المعاصي والجرائم ا ل ومعصيه الله ََّ ا ُ ج م ي ع ن ي ا ل ل ه ع ز و ج ل ج ع ل ل ن ا إ ب ل ي س ا م منا مجرد ويمنينا ت ح ا ويعدنا ويزينا ن خطير ويجري ل م ع ا ص ي و ا ل ج ر ي ق ا كانت ق ولكنها ليه المعصنية تصور المصنع ع ي كبيره ولكنها ثقيلة ولكن ت م و ر ي ي ن د ا ل إبريس كيدي ا ل م ع ف ي ن والجرائم فيه ع كبيره ولكنها فيها نيشا ا تصور د المصنع ا الحام ل ت كبيره الخبر تشرب ف <قدت الأ molt JSON> <قدت أم الخبائد renamed> <يل> فالشيطان <سهر بالأكسر بيه> من <uniforms> <تصفيق> ا هم ت ع ط ي ت ا ل ل ه ه م ت س ي أم ا ل خ ب ا ذ ا يفعل هذا أي م ع ط ي لا يفعل هذا ا ن م ع ط ي لا ي ف و ل هذا ي ل م ع ط ي لا يفعل ه ع ا المعطي لا ي ر ع ل هذا المعطي لا ي ف ق ل هذا المعطي و لا يفكر ف في ح ر ا م آ خ ر ويتلذذ به ي لا يفكر ج بحرام اخر ويتلذذ به لا ي ف و ر ا ق ه س فقالوا ل شيء مريم لها ح م د ل ل ل ل ذ ي ا يحمده على م ك و ن سوى ا ز ن م ج ا د ب ا لانه ي قطع متغير ر شاب ن م همه تخلطوا ل ب غ ي ت م د الله ي شيء ع ر ك ل شيء مكرهم ل شيء م ي ح أ ز ا الحرار على الذي عاد تخصو س و خ ص و س ر ي ة وخصو يتخبى وخصو بعد ا ل ح و م ة وخصو اخوي الولاده ذ ا بار ن ظ ر ة ف ا ب ت س ا م ة فسلام فكلام فموحد فلقاء الحمد الذي لا لله على يحمد مكرهم سوى ن ظ ر ة فلقاء ع ل ى الفاحشه مباشره لا ع ا ل ا ب ت س ا م ة ولا سلام ولا كلام ساله لا بحذوره وعندها بريق وزينهم الشيطان امانه ف ق و ل ك ه الشاب يا شباب ماذا تفعلون بهذا القلم وقال انك تستطيع ر ن تتعامل معه و ه ذ ا و ل ق ل ك و ب ا ل انك تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان ت ل ت ط ي ع ان ت س ت ي ع ان ت س ت ط ي و ان ل تستطيع ان تستطيع ي ان تستطيع ان تستطيع ان ت و ت و ي ع ان تستطيع ان تستطيع ان ت س ت ط ي ان ت ش ت ط ب ع اشطب مع الناشطين وارقص مع الراقصين و غ ن ي مع المغنيين أ ح احيانا الأموات سلمك قلنا ا قلنا لان مرحومة ك ب الاموات ك رحمة بيدي كنتم ه ة ك ن شطاحا قلنا رحمة يتزوج عليها ولكن س ل ه ا ر ح م رحمة ما فيدي إخواني إلا في وهو الرحمن الرحيم ولا د خ ل ل أ ي مخلوق في هذه ا ل ر ح م ة ورحمته وسعت كل شيء س أ ك ت ب ه الى ل ذ ي يتقوا ن الغيتاء أ ي م و ج و د ة و ق ر ي ب ة سمنت نفسه الرحمن والرحيم وكلاهما ص ي غ ة م ب ا ل غ ة إ ل ا ليرحم عباده الذين اتقوا سبحانه、وتعالى. وقال يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا ادخلوا في السلم ك ا ف ة ولا تتبعوا خ ط و السلم ت ا ش ي مبين ط ا ا ن إنه لكم ل عدو مبين. هنا في ا ل آ ي ة هو ا ل إ س ل ا م ي ه و د جاءوا للرسول ا بغناء ص ل و الله ا ج ا عليه م ق و م وسلم ي ن و ي ت ب ه م ل ع ن ن ا ان د ه نتبع الاسلام في احد الاجانب ق وفي ا هذه الزرزية و د ي ة إن ا ل ي ه و د م ا يقدر و ا هاليهود فخير ن ب خ ل و ا مع على السبت أ ق ل ي يمدح به السلم قال الله تعالى يا ايها الذين آ م ن و ا ادخلوا في السلم كافه أ ي في ا ل إ س ل ا م ولا تتبعوا خطوات الشيطان السبت من خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين وبعدما وما أذن الله له فيه ومقره بالليل والنهار وخداعه ووسواسه وغمزه إبليس بالليل للعباد عرصم كيد ولمزه الله فيه له أذن س ي ض اللهم عن طريق رب العباد و ا س م ع الحوار يوم القيامه فغيثوا أ ت ب ا ع إ ب ل ي س الذين سلكوا طريقه و جلب عليهم ب خ ي ل ه و زله و شاركهم في ا ل أ م و ا ل و ا ل أ و ل ا د و وعدهم و جهبوا معه و اتبعوه اجد فرزبا سيقول المزيمي و م القيامه قال تعالى وقال الشيطان لما قضي الامر إ ن الله وعدكم وعد الحق و و ع د ت ك م ف أ خ ل ف ت ك م إذن لاعن بأنه, بأنه لحظوا الله عضل الله ح وعظ وعظ قال الشيطان ي عليه ينظره ه بالله بالله لما حكم عليه بالله طلب من الله تعالى القيام قالوا إن كامل الوقت المعلوم طلب حكم من يوم وعظ عضل أن إن منظر إلى الرضا يوم وعظ كنجنو قالوا وقال كنصخص لما قضي ا ل أ م ر متى قضي ا ل أ م ر يوم ا ل ق ي ا م ة لما اصبح ا ل أ م ر بيد الله و لا دخل ل أ ي مخلوق فيه و أ ص ب ح القاضي هو الله و الحاكم هو الله و ملك يوم الدين هو, هو, هو الله ان الله وعدكم وعد الحق و وعدتكم فاخلفتكم أ خ ل ف ت ك م ل ليعطكم الله هو الحق و هو ووعدتكم ع د ف أ و ما كان لي عليكم من سلطان إ ل ا أ ن دعوتكم فاستجبتم لي مجدينك بشكل أبسحار؟ لانه و و ق يمكن ان يكون ابليس ا ل ي تبقى ا ر ك و غ ا د يكون و ي هذه ا ب ل و ز يمكن ان يكون ابليس يمكن ان يكون ب ق ابليس ق ي م ا ن ا خ يكون ا ب ل ه عفور ر ح يمكن عفور ان يكون ابليس يمكن ان ض م يكون إ ب ل ي س غا يمكن ض ن ان يكون ش ي ولكن و غير هذا هو المسلم الذي يملكه ا ل أ ن ه هو الذي يملكه الزنب الذي يملكه الزنب الذي يملكه الزنب د الذي يملكه الزنب الذي يملكه الزنب الذي يملكه الزنب الذي يملكه الزنب الذي يملكه الزنب الذي ي م ل ك م ا ل ي ن ب الذي يملكه الزنب الذي يملكه الزنب الذي ي فضوح ح الزنب ش ا ا م ت بتقديم ا ا ب ك ل ي ن و ض ا ل ه م الأذنب د ي الشجر ه م في و ق ا ل لهم غ ا د ي نذهب الى عرقان و س ك ف نجد ب س ر ع ة ونجد ب س ر ع ا د ي ونجد ق ف ا أ م ك م بسرعه و ا الثلاثة ج ف ن ج ا بسرعه ونجد ديالهم بسرعه ونجد ثالث ب س ا ن ه و ذئبوا ل إ ن س ا ن بغير ق ب ل ك م ا ل أ ذ ن ب د ي ا ل ه م كامل فقال له الرسول عنده إ ا ل ى الله ما ا أتذكر عليه إنك عمت ا ن وسلم يوجه الامه ويوجه أ ت ب ا ع ه المؤمنين فيقول لا يكون أ ح د ك م إ م معه يقول انا مع الناس ولكن وطنوا أ ن ف س ك م فان إ ن أحسن ل احسن س ف أ و الناس فأحسنوا وإن أساءوا فاجتنبوا إساءتهم لي ش م ن شكروه بلدنا إ ا ن فاحسنوا د ن ا ا ل ب ب ي هذا الآمن لقد ن إ ا ن ا تشتدره شيء وان ح ب اساؤوا بحدي بحديث شكروه م م ن ع البلاد ك ف ة ع ن د ا ل ي و ج ع ن د ن ا النصارى و ب م المجلس ا حتى و ا ل ل م ح ي ي ن في اساءته ل ي ح داخلي والمنافقين ا و الناس. الناس. الناس قال ابليس و ا ا ر عرفه متفع ما مع أي وجه وجه ا ا ل وما كان لي عليكم من س ل ط ة يوم القيامه ما ودي في يوم القيامه ا م لا يوجد عندي سلاسل ولا حبال ولا عصير ولا و ا ل فاذا كانت ت ق و ل بمساعده ا ا ه الاموال ل بار ولكنها تقوم ا بمساعده الاموال ب م س ا ع ل ه الاموال ي ك م ا ك ا ن ع د ه ا ل ي ي و ج ا ب و ا ل د ا ر وشعوبك ف و س الخمر تاخذتم ق كتبق بق ل د ا خ ل لا كتب ا ل ق ر ع ه تتبق بق الفمك بيد كنتا ما اخواتك هل ت ت ا ق ى ك ت د ق سمعه ما كان له عليك من س ل ط ا ن انت قلت له يا اخويا بجلت يقولك عماني مازال الخمر بيد ه د و ل كنت د حاصحب رفعك ما عمانيش تشيح ا ج ة ب ي د ك ي ح ط و ل ي ك ولك ا جيبك وكي ح ا ف ظ ك صديق بيدنا ه عماني ما قبلتشي ح ا ج ة عن الشي و ا ل ب ن ا ل ش ي ط ا يفهم و ي س و م له الشيطان منذ أم مرن السوق بانه إ ذ ا وضعت في جيبه أ و في صندوقه فلم يعد من آخر ذي اخذ ل ر و يقول لا أنا ومحطوها لي ومحطوها لي ومحطوها لي لهم إذا ما ارجوها ك سختنا اللي اللي ي ودايل باريخ ودايل ل الصباغة بإغراءه عنواء و ا ا ع ل أ ل و ا ن وأنواع, وأنواع ا لا أ ض و ء و ل ك ن م ان ك ينهار ش ا ش ن الشيطان جار شيء من و م تغير المصيبه شادوا و ا ا ل ل غ د ي ن ب و د و م ناشتين بنشر الشيطان على باب اجلي ب إحدى منصر ا بكري أ ن ن نحن ا عمنا ف إزلال ما الصلاة ما صلاة درون أنت تنتظر في فهو الذي جاء به مواطن دي ابليس قاعد جاء به ا مواطن ابليس في وكان يصدره جاني ا لي مكان أ ي مع ابليس سأولى ا ي هنا و ب وله ع ي م ش ا ل ا إذن قال وما كان لي عند ل ي ك م سلطان إلا أن ع و ت ك م ف ابليس س ت ج ت م فلا ف تلوموني ولوموا ن ك لكم م كتعير ذيها ا فانت تتعامل مع ي الشيطان وتتعامل ك ك مع الشيطان س و ا ت ت ع ا ا ل مع الشيطان م وتتعامل مع الشيطان و ت مخلص م خ ل ص مع خ ل لحراب ص الشيطان و ا ت ع ا م ل م ت ق و ل ش ي ط ا ن ت و س ا ب ن ا م ل مع الشيطان تانتا كنت على سبب هي غ ما ز ك ن ت في انا مش إما بالغمز احترف بالإيشارة على صوت غير إما أو ت ل تخلص ت ت كانت ا ا ن وكانت يو تلمسي كلي عجل ح بمصرخكم ع ه ا ما أنا مخبر م ب ولا أ ن ت م بمصرخي ما تحمل أم ما تحمل أم ضمنكم ولا ضمنني ولا جميع جميع بما أشرقتموني من ولا ولا ولا راح لحتانا سويتيك قبل سويتي إني كن كفرت آه. كنت اااه ذ ل و يقول هو, بعد هو كي أمر بالله تتخذوا علاء مع الله. سمعونا وتطيعون وتتركونا الله. ونهي الله وزيلا هو كي يكفر بعد. <تصفيق> هذا يوم يقول أتركشوني أعملوا بهذا بالله بهذا الله له الله الله هذا بالله الله الشرك علاء الشرك كديرا ما لا لي أتركش أتركش أمر أمر يكفر كي كي كي مع من ثم مع ما كنت عز أنت أنا إ ن ه إ ب ل ي س مشرقش فعلا لا ي إبليس أ ش ر ك ب ا ل ل ه فيها أ ن ه اعترض على أمر امر ل ل على ه وتكبر أ الله فحكم عليه ب ا ل ن ا ر ولم ي س ت ي ك بالله ه اشركوه واحترك كل ما مع الله قال لهم إ ن ي كفرت بما أ ش ر ك ت م و ن ي من قبل ان الظالمين لهم عذاب أليم اليم ل ن شطروا ا وقال فزايمها القيامة كمثل الشيطان إ ذ قال ل ل إ ن س ا ن ك ف ر فلما كفر قال إ ن ي بريء منك إ ن ي اني اخاف الله رب العالمين وما مشركش بالله وكي خصله و ك ذ ل وعرف عبد الله ب أ ن ه حق ب أ ن ه هو أ خ ل ف الناس الامعاء فكان عاقبتهما أ ن ه م ا في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين لحظه دائما ً ل م ا يكون الحوار بين التابع والاسبوع اخيرا يدخل الله التابع ي و والاسبوع طريق واحد. واحد. ا في مكان واحد. وهي ومن واحد النار والعياذ ذكر تعالى يعش نقيد له شيطانا فهو له قريب هذا الذي خلف شرع الله وتخلى عن ذكر الله و ع ر ض عن ذكر الله يهيئ الله له قريب ش ي ط ا ن معارك م و إ ن ه م ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أ ن ه م مهتد أ ي ق ي د للشيطان للذي ع ر ض عن ذكر الله وكفر بالله يهيئ له الشيطان يضله عن سبيل الله و ي ظ م ب أ ن ه م المهتد فاذا ل م جاءنا قال الظالم هذا ا ل م ج ر م الذي أ ع ر ض عن ذكر الله وقيد له الله تعالى شيطانا قرينا حتى اذا ل م ق ي ي و ل ق ي م ج ا ل ي ا ن ي ا عن أعماله ويزنوا ويظنوا بأنهم الموتدين سبيل ي الله له قال و ل يا ن عاطيا ليت ب يا بيني وبينك بعد المشرقين كان يوم القيامه ا يبعد منه اما في الدنيا كان معرفه كان صاحبه كان رفيق د له كان تابعه وهو المتبوع دياله فبئس القرين كي يقول له بئس القرين اللهين على سحب اللهين على صحبه اللهين على أ ر ف ا ق ه امس خوط ورطنا في جهه ن ا ر ندمناه م س ت و غ ي كان بيني وبينك بعد المشرق والمغرب لا نشوف ش ي ئ ما يجوزه ويقول له دابه, دابة. ومخيمه وقمت بعد م ن يبعد منك اذا ر ف س ت في الدنيا وخف الاخره لانه يفيد ان يهديهم ويعطيهم اخلاصه ص ويعطيهم ب صعب و ي ع ش ي ف ي ه م و ش ي ء و ا ح د ي ه م ويعطيهم ش ي ل ع ط ي ر ه م ويعطيهم ويعطيهم و ي ع ك ي ه م ويعطيهم ويعطيهم ويعطيهم و ا ل ط ي ه م و ا من ي ع ل ي ه م و ي ع ط ا ه م ا ويعطيهم ويعطيهم ويعطيهم ويعطيهم ويعطيهم ويعطيهم وكي يقلب يجي مي لي يجيلي بالو ي يرضع ه مما ب العقب بقي ي يزمع هي ع ا د القلقة في ه الراس ا ص ل خليش المعب يقول له ح يدوز يجيس ي من معنا غ يدوزوا قاعد قول على خلبوا الضرب ثالث ضرب نان وغايجيه ل ويسلي أقلم والناس الشيطان اليد ي ويشميحش كي يزم وشيطان حاج بحرم حاج حاج ب رغمه عندك اليد ل أ ن ه عندما يكون معه ذ ا ا ل إ ن س ا ن في ا ل حزبه وخطته ة فلا يمكن و شيء وخمق ان ي يكون و ب ا ل معه ة لا الصباط هذا يوجد و شيء من ا خزز وخبز ي ويقنعه ة الشطر أما ا ل ا ي يرسلون جذب الفولاذ ف أ و أ ن نكفر بالله أ و أ ن نؤمن بالسحر أ و ب ا ل ك ه ا ن ة أ و أ ن نصنع ب ا ل خ ب ر أ و أ ن ن ذ ن ي أ و أ ن نسرق أ و أ ن نغش أ و أ ن ن ت د ز و ر أ و أ ن ن أ ك ل الربا ن ر ج م ه بماذا بقولنا أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم واتق الله ولمن خاف مقام ربه جنه ة ذ اما ورز ن حضر أ م بالحج غير رمي إ ش ا ر ة إ ل ى أ ن الشيطان لكم عدو فاتخذوه ع د و فقط ولن ينفعكم اليوم إ ِ ذ ْ ظلمتم ََُْ انكم َُّْ في ِ العذاب ََِْ مشتركون ُِ ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم في الدنيا ما دمتم ظالمين في الدنيا ما انتم ظالمين في الدنيا ما انتم ظالمين في الدنيا يا ليتني لو كان كذا ما لو كان كذا صافي ف ا خ ل فتي قضي الامر الذي فيه تستبتيه فقال ليتا ولا لو ولئن ولو ول. ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم و انكم أ في العذاب مشتركون الشيطان والذي كان معه هذا الانسان والقرين ا هو الشيطان القرين ا في العذاب المشترك وقال تعالى قال قرين ف سوره ا قرينه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد القرين هو الشيطان ان كين القرين من الملائكه وكين القرين من الشياطين قال ق ا ر ن ه هذا مالدي عتي هذا الملك اما هذا الشيطان قال قارينه ربنا ما اصغيت ن ولكن هو كان ضلال بائي كما و ل م ا عاد الله يوم ا ل ق ي ا م ة قال ربنا ما أ ع ط ي ت م ولكن كان في ضلاله باي شو و احد يقول لك و د ج ي ش يغنى يوم القيامه ما دلنا ايه ما دلنا ايه ع ا دلنا ايه ع ا دلنا ايه ما دلنا ايه ما دلنا ايه ع ا دلنا ايه ما دلنا ايه ما دلنا ايه ما دلنا ايه ما دلنا ايه ما د ل ض ا ايه ما دلنا ايه ما دلنا ايه وما تدعي نفس ب أ ي ارض ي ن تموت هل ع ر ف ت يا أ خ ي او اختي اراه من ثمار يوم الخيام حياته ب غ ما عن ثلاثه ملوات اما روضه من رياض الجنه و إ م ا ح ف ر ة من حفره من حفره من ح ا ر ه حفره من حفره من حفره من حفره م ه من ح ف ي ه من ح من حفره من حفره من ح ت ر ه من حفره م ر ه من حفره من ا ف ر ه م ر ه من حفره من حفره من ح ع ر ه من ح ر ه من حفره من حفره من حفره من حفره م ت ر ه من ح ف ر ع من حفره من ر ه من حفره من حفره من من ح ر ه من ح ف من ح ف ي ه من ح ه من ح ف ه من حفره م قال ا لا ل لهم تختصموا ع ا ما لهذا الحوار لأنه بهم. الحوارات وهو لأنه هذا الحوارات ل لأنه ويؤلمهم إليه ى يعذبهم ويكبتهم هو ويحتقرهم ضاير ويهنهم لأنه نعمل ويستهزئ شي ع ا ل لدي نطق سخط ت ك لا تلو معين ي أساس الشيطان سويا دور مجود صقجي تقتسموا م ي يقدم لكم لدي و ع ي يتحذب لكم الله يقضلكم ك وقد قدمت إ ل ي ك م بالوعيد سيروا لي المجرمين يكلون سويا في فكتونا سمعوا تكلمون و ما ما, ما, ما مكان ا فهمكم ح في نار ن ج ما ل د ا يبدل ما ي ب د القول لدي وما انا بضل منه ل ا ل م يمكن ا ن يكون المحاكم ع يدائي القوضات محامين وعرفوا القانون. القانون كأنه ز ي د ع و ك و أ م ي لابد ر م ان يدروني و خمام جاد كل شعر و عرف ا ل أ ب و ا ب و الزناقي و الدروبه و الدخاشي و المحكمه ا و كل ش ع ب هذا المجرم ي ذ ا كان عاصي الله و كان من إ ت ب ا ع إ ب ل ي س يوم ا ل ق ي ا م ة لما يقول الله عز وجل ما يبدل القول لدي وما أ ن ا بظلام للعبيد يفقد ا ل ا س ت ئ ن ف إ ان مولف المجرم ومن ك ي أ ح س ن ا ل ا ب ت د ا ئ ي ة ولكن م ن يقول لك ي ان عاوة ي تستنفذ ا اللي ي عاوة أن الاستناف لانه يقول يا رب أريد يستنف ي ل كاين الظلم ل وكاين الخطا م وكال وكاين الخلل لعله يرفع في م ح ك م ة الاستئناف وقد يقع في الاستئناف لعله يرفع في النقد والابرار لكن إ ذ ا كان القاضي هو الله والحاكم هو الله لا يعزب عنه شيء في ا ل أ ر ض ولا في السماء يعلم السر واخفى أ خ ف ى يعلم ل س ر و أ والسر عنده ع ل ا ن ي ة ولا فرق عنده بين السر والعلانيه وأتر انه عليم بذات الصدور هو يعلم القول قبل مدخول ن الزمان سر العلانيه عند الله يوم سواء ل ي مدر محام بلزاد بلزاد فهذا هذا شيء يعني, يعني أنه اجل الزنا واستيح الكتب والربا و ا ش و ا و ش ه ذ ا الزور و ض ر ب هذا واخطا س ب ه ذ و هذا و ت ا ع ط ب هذا واخذ ط ه ا هذا لا ت ف ر ي شيئا ن ك ل ع ولا ن ينفع ا ت ر ن فرعون ولا ا د م لا تكون مع ا فرعون وجلودي ا بكتابي ووجدوا ما عملوا حاضرا و و لازم ي ي س مُرْبُّكَ أَحْضِ قل له رب بركين شهد بأن ا ا الشهد؟ ما يعودوا ذ شهدهم الجعلة ربك ن ف س احدا ل عليك ي و م س ب ا و ل ش ه قل يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبوا أوه. وشهد عليك وشهد جلك وفي على المشهد ا الاخرى كنت يمشي البطلاج في السفر حال كنت الى ي ا الرمله يدخل الى ل د يجلب الباب ل سألنا ي ويقصر م ش ي في م الى الاستقامه يدخل الرملاء ه ولكن من ا ج ل ل د في الدنيا كان يرد جلده زي الجلدان يمهله ولا يهمله حتى إ ذ ا أ خ ذ ه أ خ ذ ه أخذ عزيزي المقتدر فانه ي م ر ت بهذا الضبوط و م ع ا ر ف بهذا الضبوط ويعرف ل ى بهذا الضبوط و ي ع ر ل ب ر ن ا م ا ي ض ص و ر و ي ع ر د بهذا الضبوط ن ي ع ر ف ي ه ذ ا الضبوط و ي كل عام ك ا ن يجيب الاطفال ح م د لله نقيش فيه الكره فيه الزوق ايه اكلموش ف م وشويه الكاميرا يجين ف خ ي اشي يقرب عندي、دي. رجل بحال يكمل ملحاجها للبنات ي ش ه د وقالوا ا سواء عليك معنى جلدك ي بسنتظر و ل ك يدي ع ي ي ن ن لجلودهم ما, دي ما كانت ما ديالك كان ما ما ما ي ما كان ش ا عندهش لم رائع وقالوا و ج لما شهدتم ا علينا قالوا انطق الله الذي أ ن ط ق كل شيء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 و ل ن ا ه م ج ل و يمكنهم ا ل ي ذ و ق و ا ع ا بذلك بذلك بذلك يمكنهم ان ي ق و م ت ا بذلك ب ا ل ك يمكنهم ل ا ي م و ت فيها و ل ا هي بذلك بذلك يمكنهم ا ت ط ي ب و م و ا ب ذ ل د يمكنهم ج ان ي ق ت م و ا بذلك ي م ع ن ه م ان يقوموا ل ذ ل ك يمكنهم ان يقوموا بذلك يمكنهم ان يقوموا ب ا ل ك ولكن م ت لا خ ل ج م ر ح تستطيع ان ا ل تتحرك بهذا الشكل ا م ا ما ت ولكن ا يجب ا ان تتحرك بهذا الشكل ولكن يجب ا ان اما تتحرك ح بهذا تكون الشكل اخواني ي ح ر ج ا ن كل قد يكون غير اقل واحد بجانب يطع على ا ل ز م ر ة برجله فيغلي منها دماغه هذا أ ق ل نصر ق ل ي كلما نضجت جلودهم بدلناهم ج ل و د غيرها ليذوقوا ا ل ع ذ ا ب يذوقوا ا ح م د عرف إ خ و ا ن ي ا ي ن علينا أ ن ننقذ أ ن ف س ن ا ونرحم أ ن أ ن ف س ن ا و أ ن ن ت ق الله في انفسنا لأننا ضعاف لا ن ص ي ق الله ن نسعى ا ل ع ز ي ز الغفار أ ن يغفرنا ويرحمنا إذن ق ا ل تعالى عن تبرع الشيطان المشركين في الدنيا كما ي تبرع من المشركين في غدوه ز و ا ت ب ر ر لما ألتقى الجمعان م ا ش ك ن مترددين الناس بقوا البدر وربما قدوم واش الموتوا لا معركة مشي ويموتوا في على ن عندنا ا واش دلوا من بدر ه ا أصحابه أخفوا عينتات الله ي ي ن حرز عنا لمنعات لعيف فرعون بلادنا دينا وقال دائما ما الأقل قالوا إذا أبو وغضب أقلنا مشاول قد في الأمه هذه جال قال لهم والله لن نرجع أ ب د ابدا ن ذ ه إلى ب ر ونقيم فيه ث ل ث ونمحى الجزر ونطعم الطعام و ن س ق الخمر وتغني علينا القيام وتسمع بنا العرب فما يزالون يهابوننا قال ونقسلوا ونقلوا ونطقوا الله مرحلوا الزيان ونضحوا الجمال الطعام ونسربوا الخمر ويغنيوا الشخاص ونسمعوا بنا العرب ونخلعوا ما يعودوا خرجوا لهم لهم للحضر لما مرة وحمد ومساق قوموا متربد نشير بدر أخرى تحرك نحسن حين في في ص و ر ة رجل من بني كنان. كبار قبيله بني كنال ان ي ن ابليس ن اعطيه الله ا ل ق د ر ة أ ن ه يتشكل كما يشاء إ ل ا ب ص و ر ة رسول الله قال فمن رعاني فقد راني ع حقا ف إ ن الشيطان لا يمثلوني ت يوم الشيطان يتقنون و اذ زين لهم الشيطان أ ع م ا ل ه و قال لا غالب لكم اليوم من الناس زين لهم القتال يغربكم. ألف واحد هل يغربكم زي ما يغربكم ل فقال ا له ا ما ل ق كنش من ا ا و م يغرقون ي جار ل ماذا ا يغرقون أراب ل وقال إ ن ي بريء منكم إ ن ي أ ر ى ما لا ترون أ ت د و ن ماذا راى الملائكه بقياده جبريل عليه السلام يقول لك فاذا ل م ا كان أشراكوه بالله عز وجل. بما أشراكوه وجل بالله عز بما الانسان ي مع فاعي ا وإذن إ ل الذكي الفطن ي العالي العارف عليه أ ن يحتاط من كيد الشيطان ومكر الشياطين ووسوستهم وغمزهم ولمزهم والمعاصي التي يزينون للعباده فلا يضحك عليهم الخيانه ننتقل إ ل ى خصام الكبراء والضعفاء يوم ا ل ق ي ا م ة وفي النار في المحشر وفي النار كذلك قال تعالى تبارك وتعالى مع الضعف الذين استكبروا والذين استضعفوا هذا ك إ ب ل ي س بين الكبار بين المستكبرين ع ص وجل عدو الله ا ل ل و ل في الارض هو ا ب ل ي قال تعالى تبارك و ت ع ا ل خليكم في م ع ي ا في يوم ا ل ق ي ا م ة في ا ل رجل الدنيا يُبْعَيْهُ وبرضوا م القيامة و لله جميعا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 بين, الذين استكبروا والذين استضعفوا. بين المتكبرين ذ والذين ي ن استكبروا ت ض ع ف المتبوعين والضعفاء التابعين والمستضعفين في الارض و ب ر ا ز و ل الله ج م ي ع واقسم بين يدي الله جميعا ل ك ب ا ر الصغار ا ل ض ع ا ف والذين استكبروا والذين استضعفوا والذكور و ا ل إ ن ا ث ورجال ا ل س ل ط ة ومن لا سلطه ة ل م و ا ل أ غ ن ي ا ء والفقراء جميع الخلق و ب ر ا ز و ل الله جميعا فلم نغادر منهم أحد ا كل ش ي وقف بين يدي الله حافيا عاريا غير م خ ت ل ا ل آ ن بان ا ل ق ض ي ة خ ط ي ر ة وبالهول وبالعذاب وبالجهنم وبالحكم و ا ل م ح ك م ة وبان في إن القاضي فيها هو الله ولا ينفع فيها مال ولا بنون ولا ينفع فيها ولد ولا والد ولا مال ولا س ل ط ة فماذا قال الذين كفروا الذين اوتوا كتبهم وراء ظهورهم قال و ا يا ليتها كانت ا ل ق ا ض ي ة ما أ غ ن ى عني س ل ط ا ن ي ة ما أ غ ن ى عني م ا ل ي ة هلك عني سلطانيه س م ن ك كانت كانت كيف ينجح فغير هي التالية من يا ليتها كانت القاضية يعني يعجيه يوم القيام كيف في الدنيا يسمير عليه من اند منت هنا عندما منه منه عاجل أج ومصر الموت الموت الموت هو ولكن ومخة يوم Puesم لماذا ما متبعش هذا السبيل القيام ليتها كانت القاضية ما أ غ ن ى عني مالي ما انفعش الفلوس كالنبات ه ا ل م ل ا ي ر ه الملاين ه ا ل ح س ا ب ا ت ه ا ل أ ب ن ا ط ه ا ل م ش ا ر ي ع هذا كله ما انفعش يوم القيامه هذا ما انفعش يوم القيامه هذا ما انفعش يوم القيامه هذا ما م ن ف ع ش يوم القيامه م ذ ا ما انفعش يوم القيامه خذوا هذا ا ل م ق ا ل معك خ ذ ا يكون ف ل و الموت يظلك الله في ظله يوم لا ظله ه لبنظله الله بنفسه الله تعيناه القلبه ما تعمل الإمام معلق زداب دابك عادل شاب عبادة ففاض بالمساجد أو رجل في الله لتحب اجتمع عليه ع ظل رجل خلى رجل رجل في في فذكر في نشأ أو أو أو أو وفترق أ و رجل دعته ا م ر أ ة ذات منصب وجمال فقال إ ن ي أ خ ا ف الله رب العالمين أ و رجل تصدق بصدقه ف أ خ ف ا ه ا ح ت ا ل ا ت على م شماله ما ت ن ف ق ي م ي ن أ و يسر ي على معسرك ي فان الله تعالى يظلك في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظل لما تقرب الشوش ن ا ل ع ب ا د يظل لك الله عز وجل ن نسمشة أنت الرحمن لأنك تصبر في الدنيا ا العرق الشش س عرشه وغرقة بخير في في في ظل تصبر في في في وصبر ك وكا ا البرد الدنيا الدنيا تسبل تسبل ل في في و ل الدنيا في و ص على الخمر وصبر على الزنا وصبر على ا ل ر ش و ة وعلى ا ل ر ي ب ة وعلى ش ه ا د ة الزور وعلى ا ل غ ي ب ة و ا ل ن م ي م ة وصبر على الزكاه وصبر على الصوم وعلى الحج وعلى ا ل أ م ر ا ل م ع ر و ف والنهي فقال ي يوم ستكون سعيدا بإذن الله وبرحمته في ظل يوم لا ظل عرصه الله إلا الضعفاء للذين استكبروا فقالوا ك م انا كنا لكم تبان لكم لا م تتبعنكم فقالوا ولا إرادة ولا رأي ولا ورأي لا إرادة إناكم تباعد رأي لكم、تبعا. فهل أ ن ت م مغنون عنا ن من عذاب الله من ا ل شرك ا ر نحن ي و خذوا وخذوا أخذوا يقول شو ن عشتين من أثمانين عشتين يكون يعني يكون مئة مئة ثم مئة في عليكم سخولي ما بات أنا زينا التابعين جمع هل الذين لا, لا لهم ولا مستضعفين جيه رأي إر أ ق ل ما خلصنا إ ح ن نتزوج من القيمه انظروا الله عز وجل في النواه وهذا قالوا معنا فأيك تعدد نحن ا ح قالوا نجي معنا ي ونجي م ع ا و نتبه ي عمليان تبا باتبعوا لكنه ا تبا بأخير لم يكن م جي الصحبة مختلفا ا و لماذا سيتم الله لم ل و ت الأعموال يكن مقصد تمام كنتوا مصلحة كنت قولهم مساحة لكم نعم أخينا تكبار الذين تكباروا قالوا هدنا الله الدنيا هدنا اللحظة وشي لو أشي تبعين لهدي يكون في كنظلنا لك اللي هذا يجمع سواء علينا أ ج ز ع ن ا ام صبرنا, مالنا من قلنا صبرنا ما لنا من محيط قلم الجرار هل قبلنا ن ا ق حال قنطنا ب ح ما مفر عندنا و لا هروب من أ م ر الله صورهم ا فراث في ص القيام ة حتى الكبر ستصحب السلطه و ا ل ق و ة و ا ل أ ع و ا ن و ا ل أ ت ب ا ع كل ش ي ك يحصل لا محص وقال تعالى في مشهد آ خ ر من مشاهد ا ل س ر ا ع الذي يتم من الذين استكبروا الذين استضعفوا فاذا ق ر أ ت م ا ل ق ر آ ن تعيشون في هذه المشاهد حتى اتقوا الله قبل ه ا ف و د ع و ه ا ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إ ل ى ب ع ض من القول موقوفون عند ربهم يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أ ن ت م لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إ ز ا ء ك م بل كنتم مجرمين الله أ ك ب ر ولو ترى ا ل ظ ا ل م و ن موقوفون عند ربي واقفين بين يدي الله م ا ش وقف خاطئه اجب الحال لا موقوفون إنهم مسؤولون. يرجع س م ع و ي بعضهم إ ل ى بعض القدره الذين استكبروا وظالموا ا ل فيما ي يقول ل ه أنت ا بينهم ا لأنت اللي وافقت لو ماذا ل ق و و ة ن ف يفعلون الدجين ولقيا ما بعضهم إ ى ب ع ض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم يقولوا لكنا مؤمنين من هذا المرض مسلم السنة صددناكم الهدى بعد بل كنتم مزرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذا لم الذين يكنم صددتون عن, الذكري عن دين الله وقال ل ك اشكر ن هاجدتوا اسمه الذين استضعفوا ل ذ ي ن استكبروا بل م ق ر الليل والنهار اذ تامروننا ان نكفر بالله, أن نكفر بالله. ونجعل له اندادا انتم الحية ما بالله ونجعل له ونعبد من ج و ن ه ا ل ه ت لا تنفع ولا و ت ر غ ر أشكق الله عز واصروا ج ل لهم عنه ت له بناتهم اتسبوا ب ك و و ا الندامه لما راوا و العذاب العذاب تابعوا م ت و ر الذي استكبر والذي لما رأوا العذاب. وجعلنا الاغلال في أ ع ن ا ق الذين كفروا هل يجزون إ ل ا ما كانوا يعملون أ غ ل ا ل وسيق الذين كفروا إ ل ى جهنم زمرا حتى إ ذ ا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها أ ل م ياتكم رسل منكم يتلون عليكم آ ي ا ت ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا البلد ولكن حقت ك ل م ة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبيس م س و المتكبرين متكبروا م ا ذ ق ل و ن ان يسكبروا هؤلاء القدم ا مدفوعين جارين و ف ل ع و ن يقود قومه الى جانب وكل ف ل ع و ن في ا ل ع ر ض وكل ظالم وكل مجرم يتبعون ا م ج م و ع ة ويقادون إ ل ى جانب إ ن لم يسب ويموت على ا ل إ س ل ا م وعلى ا ل إ ي م ا ن فهم جميل فرقا بهم بحلبها يحتعد فيكب فرقه في فكبكبوا ه ه م ف ي هم والغاول في فيها ك ك ب ب و ه م ف والغاول و ف ك ك ب ب هم والغاوون ل جعل يتابعهم التابع يكبون في الله في اذن ل ويكبكبو هذا مشاهد والصراع من مشاهد خ ص ا م و الصراع و التلاعن والسباب بين التابعين والاسبوعين فيهم وقال تعالى في مشهد اخر وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا. رقم مديني عبد, عبد, عبد العفو س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 لا اكراه السادات بيننا و ب فما زعمان يحسبوا شيئا وقلنا زعمان عزب شيئا كان زعمان يضربوا في الدين ا إكراه ل ولا ط ا ع ة لمخلوق في معصيه ت خالد اذا اطعت غير الله وعصيت الله ف أ ن ت تتحدى الله انت تستعيد ا ل ع ز ا ب انت اول العذاب ويستحقه بهذا الذي فعله قالوا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا هُمَ ل ل ه بَعْدُونَا عَنْ ربنا اتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا شو ده ده. العذاب ضعفين. يعني العذاب لأنهم كانوا تفعيدون يسبوهم ده فسحابهم لهم القيام لي كي يتبرا بعضهم من بعض في مشهد اخر إ ذ تبرا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا و ر ع و ا العذاب وتقطعت بهم ا ل أ س ب ا ب وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كره ف ن ت ب ر ع منهم فنتبرا منهم كما تبرعوا منا كذلك يريهم الله أ ع م ا ل ه م حصرات عليهم وما هم بخارجين من النار إذن ذب التابع المتبوع المتبوع يتبرع بعضهم وقت جمعا وتقطعت بهم الأسبة رعوا جهنم. و العذاب الاليم و تقطعت الروابط و العلاقات و كل ا ل و ص ا ئ ط التي كي ي ن ص ف ي مؤسسة ا ا ن ي في ط ر ي ق ل ف ا ن ي وفي ة ا ل الفلانية ل م م ن ظ ة ا وفي علاقه ص ا ا ب ة ف ل ن ن ي ة فتبكت تبرأ م ذ ه الله ا و ذ ي ه و ل ي قالوا الدنيا فقط بينهم ب ي م ش ي علق ا ل ا س ب ع ي ن ض ه ر و ف ت ب ع ي ن ق ا ل و لي ما عندنا من دروكم ما كنعرفوش من الليل ما كنشوفوش بكم س ل ح ا ن الاحمر قالوا آ ه لما يئت التابعون أ ش ق ل و ا لما تكبسوا عليهم اخوهم اللي كانوا ت ب ع ي ن ه م وقال الذين اتبعوا لو أ ن لنا كره فنتبرا منهم يعني ك ي تمنهم ما لو كان عندهمش يرجع للدنيا يرجعوا, يرجعوا موتكم سخط اللي كانوا عاون حتى وما ي ت ب ر و ا منهم في البلاد ما ع ا د و ي ر ج ع ا ل د ن ي ا ي ت ب ر و ا م ن ه فاتقوا ك وفاتك كنت كانت ينذكر الفوتوت الغرس المارس لما كان الله تعالى يا أيها الذين آمنوا في فين الله وقولوا ك ن الذين آمنوا و ا يا أيها معرفة بخير ا ا ل ه ق و و ل قولا سديدا يا أيها الذين ن آ م و ا اتقوا ل ل ل ه و ا ص ن ظ ا ل نفس ما ق د م ت لغايه كنت تمنحيه تابعه ولتحس ن ا ب ا ل ق و ة ولكنك تلقى دفعا على ش ي مجرم ب غ ي ه ان ينصر ويفوز به وجهه ولولاه باذن الله تعالى ما نجا ف ت ر م الْخِيَامَةِ ولو و ل اننا كرهنا لنتبرا منه م كما تبرا ع و منا كذلك يريهم الله اعمالهم حصرات عليهم وما هم بخارجين مننا فيقول الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النا قال الذين استكبروا انا كل فيها ان الله قد حكم بين العباد حلو حلو كامل ما هل وخدوا سؤال ا كبار ن ي رضي الله ي ت ن يقولون عنه ي ان الله قد حكم من علم ولا معقب ة لحكمه سبحانه وقال الذين في النار لخزانه جهنم لبيعت بنتهم ت ب ق ى ي ن فاتبعوا ا لهم جهنم للذين استكبروا و الذين استضعفوا سواء ا ل م ل ا لله صافي بنتهم ا تقطعت بهم ا ل أ ش ب ا ب أ ج د ا ر و ا ارجعوا لخزانه جهنم كي ر غ ب و ا او اللوزه مسعيه اسلافيه و ك ر ز ح ر ا م نفيقين و ل ي ه و د و ن ص ا ر المشركين و ا ل م ر ح د ي ن الذين يقولوا ب أ ن لا إ ل ه الحياه م د ه والدلع في شعوب هذه الشغل المجند للاذن الشعوب لي سعايب يقول الذين ا ت ك ب ر و ا يعني هل أ ن ت م مغنون عنا نصيبا من العذاب يقول انا إ كل فيها إ ن الله قد حكم بين العباد ي س و ارجعوا ا ل خ ز ن ة لحرات ي ج ن س ا ل م ل ا ئ ك ة سبحانه وقال الذين في النار ل خ ز ن ة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أ و ل م تك تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا ب ل ا قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إ ل ا في ضلال سيحوار عثمي مع مع قالوا يدعو وجل ودعوا الخزنة ما الله ربكم لحرم ربنا لا ربكم مع مع جهنم خزنة يقولون جهنم يدعوا يدعوا كيف شو جاء النوم مثل كثري وما ه و دعاه ؤ الكافرين إ ل ا في ضلال حد في ا ل وما ل النيل د ع ا ل ل م آمنت ن قال أمنت بالذي ب ه من ر الكافرين ت به من س ر الا في ضلال هاي, هاي, هاي, هاي. لذلك عندما فقالوا لنا ان نتحدث عن هذا المجرمين ونحن ل نتحدث عنه ونحن ا نتحدث عنه ونحن ن ت ح د ا عنه ونحن نتحدث عنه ونحن ن ت ح د ا ل ل ه ونحن ك ن ت ح د ب ع ب ا د الله و ت ح د ث و ن ه م و ت ح ا ر و ن ه م نحن ا ن ح و نخاف و ا من الله ن ق و ل ح و د ي شوف ه ذ ه المجرمين قالوا اولم تك تاتيكم رسلكم بالبينه شي ما يستجبلهش كي يعينوه وكي يفبخوه قالوا بلى قالوا ادعوه لكن ك كي يجيكم البينه لكن الحرم بينه و الحرم بينه عرفينه و ك ن ت و ا عرفينه ي ادعوه الله انتم ط ل ب و ه انا ادعوه وما دعاء الكافرين إ ل ا في ضلال في نص ر آ خ ر يقول في نفس ا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك شكرا ه م ا ل قال بهم انكم ل م عليهم ل يا بما رحبت نادوا ا ليقضي علينا、ربه. قال ن ربك ك إ ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أ ك ث ر ك م للحق ك ا ئ ن قال العلماء ورد في الحديث ب أ ن قول الملك إ ن ك م ماكثون ف ق ل ج و ب و ه ومطلبوه قالوا ليقضيعن ل ربك ف ق ل ج و ب ه ق و ه مر عليهم عمر الدنيا ف ق ل ه م إ ن ك م لم يكن يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ا ل يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ا ل يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان ي ج ا و يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان ي ه ب ان يجب ان يجب ان ي ج و ان يجب ان يجب ان يجب ان ي ج ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان ي ج ان يجب ان يجب ان يجب ن يجب ان يجب ان تلك ل ا ج وقالوا ا مما كانوا ب أشد عليهم وقال عليهم و ما جاء ا لنا لنا ف ا ي ل الذين لا حول لهم ولا ا قوة إلا بالله إلا رجالا ف شيء يخافش مكان على كنا نعدهم من ا ل أ ش ر ا ر اتخذناهم سخريه ام زاغت عنهم الابصار ان ذلك لحق تخاصم اهل النار هذا المشيك الكفار بالمسلمين ومستزئين المسلمين المنافقين كيتعجبوا من كي على عليهم عليهم واحدة وقالوا ا المؤمنين ح د لهم لأنهم متخلفين ورجعيين و ظ ما ي ي ن و إ ر ه ب ي ي فين ن هم أخينا لنا ا فين ل و لا م م ي ي ن ك ق ل ب و ع نرى المسلمين الذين كانوا بهم وقالوا ما لنا لا لأن بهم منهم يتذيئون ويزخون ر ج ا ل كنا نعدهم من الشرق وماذا بال والسقف يعتبر المؤمنين التائبين أ ش ر ا ر أ ش ر ا ر إ ر ه ا ب ي ي ن متطرفين متشددين هذا م ا يكون عرف الله نار كيقلبوا ع ان سخرية ا كانوا سخروا أمزاغت الأمصر لا ما ما لغينا كينيش منهم عنهم شناهم جهنم إن هو فيه شي ذلك لحق تخاصم أهل اهل ما مصطبعفين كينيش م ن الله ي ن كانوا بهم د يدخلون ن ي ا لا ج نختم بهذه ا ل ل ق ط ة ا ل أ خ ي ر ة وهذا المشهد الخطير ا ل أ خ ي ر الذي هو خاص ب ا ل أ خ ل ا ء الذين ن ت ك م على ل ا استكبروا والذين استضعفوا والظالمين فيما بينهم والشيطان واتباعه ا ل آ ن ا ل أ ص د ق ا ء ا ل أ ص ح ا ب ا ل ر ف ق ا ء قال تعالى أ ل ا خ ل ا ء يومئذ بعضهم لبعض عدو بعضهم لبعض الا المتقين وفي الاخره والاخرين والاخرين والاخرين والاخرين والاخرين يدعو لبعضهم لبعض يزداد حبا لبعض أ ن ه هو الذي كان سببا في د واستقامة صور وقيامة حبا. إذا كنت سبب في هدايته أخيك وفي ا س ق يعنقونك ا إخواني ا م ة أخيك أو ويضوونك بك وتكونون ويفرحون بإذن ل ل إ خ و ا ن ا على صرور م ت ق ا ب ل ي ن ونجعنا م ا إخوانا في صدورهم صرور من م غل على ت ق ا ل ي ن صور ر ف ه ص ويوم المحبة والوز الرحمة ا ل و إ ء الأخير يعد ه يرانوا فقال الظالم ل ه يوقع وما عليه فيهم تندم تكون تعالى على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا الذين الرسول العالمين واتبعوا البدع والضلالات والمجرمين والفسق يا و ي ل ت ا ليتني لم أ ت خ ذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد إ جاءني وكان الشيطان ل ل إ ن س ا ن خذولا إما إما مجرد إيمان والاستقامة الله ويبعدك عن صراط الله الله تسبع تسبع سبيل ويبعدك ويبعدك عن عن شيء شيء ويدورك ضل وذكر عن ويدخلك في س ب ي ل من سبل الشيطان سيقعلكم القيامة تعض على يدك ي تعض تدعيديه تصوير اتبعوا تكريبيك وتتمنى تتحقق كيف المجرمين الظالمين الذين الظالمين يعض الله من فقوس شوف فقط بالفقائي ولا تتحقق أمنيته وترجو على أمنيتك لو أ ن ه اتخذ مع الرسول سبيلا في الدنيا يعني صار على س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكي يندم وكي يندب وكي يقطع وجهو ن د ب شعره يا ويلتى كي ي د ع ر س و ل بالويل والويل وزن جهل الناس ليسني لم اتخذ فلانا خ ر ي ل ا صحبه لقد أضلني عن الذكر بعد إجاء القرآن ل بعد عن إجاءني جاء وجاءة سؤال ن عن وعن ة جماعة وعارفهم وأعود والداه وبعد المجرم جردك الله م صرات م ن ن ي ص استسمحكم ل لقد أضلني عن الذكر بعد وكان الشيطان ل ل ح ي إجاءني ن عن وكان بعد إ ا خذولا الله سؤال شاء الله ن إن أكبر أ س أ س ت استاذ ذ أ عن هذا السؤال ن ظ ر لحساسيته ووقته أ ح س ب ا ل ر غ ب ة في ا ل ت و ب ة والرجوع إلى الى ل لذلك ل ه أجدني أحس ع أ الله علي تائباً إليه تائبا سبحانه وسعلا. حاتب نفسي كذلك ولا أذكي على الله أحد إلا أن الذي ينغس علي حياتي كلها ويقض مضجعي هو كون إ ح د ى الفتيات وجدت م ن ف د ا وسبيلا إ ل ى قلبي و أ ج د نفسي أ ق ا و م إ ع ص ا ر ه ا بكل ما سمعته خلال جلسات الوعظ والاخر لكن لم أ ج د لهذه ا ل م ع ض ل ة حلا ولا مخرجا يساعدني على تثبيت قدماي على طريق الله القوي ولعلك أ س ت ا ذ قد تدلني على خطبتها والزواج منها و هذا أ م ر استبعده م ر ة ل أ ن ه ا ليست أهل وليست من ذوات الدين بل أ ر ا ه ا ع ا ب ث ة بنفسها لا تقيم شرعاً وبعيده س أسرتها الإسلام م تقيم ع شرعا ة لا و عن الدين والتدين أسأل الله أن, يلهمك رباً أن أمام الحضور أو أسأله أن, بعد الدرس أن يكون شفاء أو بل الدرس بلسما السؤال الله يلهمك الحضور الله الحقيقة يتعلق بقضية الحب الذي بين الرجال ربا شفاء شاء إن إن يكون إن بين والنجا في بقضية يسر بعد و ظ ا ه ر ة م س ت ش ر ي ة في مجتمعنا ا ل آ ن لما كثر العري الفاحش وتعطر النساء وتزينهن واختلاطهن مع الرجال والذكور اختلاطا فاحشا واقترب الرجال من النساء والنساء من الرجال والشباب والشدات والعكس صحيح اقترب رجل واقتربت منه وطال الحوار وطال الجدال والحديث الرجال النساء الرجال فعلا كلما اقترب امرأة الجدال رجل أكثر أكثر يميل إليه أكثر وتميل إليه من من منه فإنه صحيح و الرسول صلى الله عليه وسلم يقول, لما يتم الحب بين رجل وشاب وشاب يقول بمعنى حديثي لا دواء المتحابين ي ن إ ل الزواج ح واقع ع ي و الا ق ع هو ا ذ ي يتسبب فيه هو ل الزواج خ ت ا ل الزكور حلت وارتحلت ر ق شاب يراغق شاب ويقع في و تشغله و يشغلها و تشوه حياتها و يشوه حياتها إ ن كان لا يمكن الزواج بها أ و لم ي ط ي س ر لهم ما ي ق ر أ ما يخدم ما يرتاح ما ينعش لا هو لا يزال و يبحث ا ل ر ل يدلني الاخذ الا ل أ ن ه فرط أ و هي فرطت أ و فرطا معا ل أ ن ه كان في حديث كذلك من أ ح ب فعشق فمات مات شهيدا في سبيل الله يعني ما يد وجد انه غير ص ا ل ح ة وما يد نشبيه انه حرام ويقطع مع ا ل ع ل ا ق ة ل أ ن ا ل ع ل ا ق ة ما بين الذكور ان حرام وما عليه إ ل ا الصبر و العيش مع كتاب الله و س ن ة رسوله صلى الله عليه وسلم و يستمر في جلسات الوعد والارشاد و يعيش مع ح ي ا ة ا ل ص ح ا ب ة و يختل لنفسه رفقه ص ا ل ح ة تساعده على غض ب ا ر ه وتشغله بالله ف إ ذ ا اشتغل بالله نسي كل ما دون الله لقوله تعالى فاذا الزيئه والزوج ما بغاشعي ي ن اصالح رسول ي ل وفعلا اظفر بذات الدين تربت يداك وما استفاد المرء والمؤمن بعد ذكر الله خير من م ر أ ة ص ا ل ح ة إ ذ ا نظر إ ل ي ه ا سرته و إ ن أ م ر ه ا أ ط ا ع ت ه و إ ن أ ق س م عليها أ ب ر ت ه و إ ن غاب عنها حفظته في ماله وعرضها هذه هي حسنه الدنيا و إ ن لم تكن كذلك فلا يتزوجها وليقطع ا ل ع ل ا ق ة معها و إ ذ ا لم يستطع الصبر فليعود نفسه وليتصابر فاصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله و ل ي س ت ع ب ف و ا الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله بصبره ص ويستفد من م آخر ا ل ش استطع ي ا ل آ ن في مجتمعنا و م ج ت م ع ن ا ا ل إ س ل ا م ي ه كلها استطع ي المضي في صراط الله المستقيم والثبات على هذا الصراط بدون ر ف ق ة صرفه ولنبقى ش و ح د ك عليكم ب ا ل ج م ا ع ة إ ن يد الله على ا ل ج م ا ع ة ف إ ن م ا ياكل الذئب من الغنم قاصد وحدك ضعيف وذئب ا ل إ ن س ا ن هو الشيطان كما يلعب ذئب حيوان بالغنم يلعب الشيطان ب ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا وجده وحده استحوذ عليه الشيطان ف أ ن س ا ه ذكره ا ل ل سؤال يقول بسم الله الرحمن الرحيم اما أ م بعد اتساءلني هو أ ح ب ب ت شابا هذا الجنس ا ل آ خ ر و أ ح ب ه أ ن ي أ ت ي ب خ ط ب ة ولكنه لم يجد عملا بعد فماذا أ ف ع ل ازاء ذلك و أ ن ا إ ن س ا ن ملتزم ولا أ ر ي د أ ن أ ف ع ل شيئا مخلا في ديني انت بالله تعالي ولكنه لا عمل له هذا م ش ك ل ة كبيره ة عدن و ي ا ل الأسرف ا ل ك د يكون د وقد ي اب ل أ ذي لها الفتاة غني ويعمل ن ن له خدمه ويعمل ر بنته له ا و خدمه الأسف كثير مغفرين ويعمل ن غ ا له و ع خدمه ب ويعمل يخدمه ا وحبته له ب ن ت د ا ل خدمه خ د م وثلاثه ا معاك ابنك بهم بهم عليه وزوج وزوج وزوج الله <سؤال> فيغنيه ة ح ق و على الله عونهم المجاهد في سبيل الله والمتزوج الذي يريد العفاف والمكاتب الذي يريد الاباء أ ل لا م غ ف ل ي ن الا من رحمه الله و ش شاب م ل ت ا ب الملتازي ا ل ب ن ت ك ل ب ا ت عليه بنت كنتق م ش يقول لك بنتك ودينة انت وراجق ب ويعرض لا اخد عليه ا ل بنتك ق و انت الله تعالي وعليه. والله ويفض ع ل ه و ي بكرتها ويهتك عرضها ويفرض عليه القاضي أن يتزوجها وانفك ي عليه ف ر ض ل ق ا ض ي أ يتزوجها و أ ن بالتوراه وتسقط قيمتك وسمعتك وشرف ك وشرف بنتك وتساهم ه ل في شوية ل وإذلك قاوة الأسف نحن نخفض ونحط الدين ص لنا ل ا إ س الدواج الطلاق الحياة الموت الدين فهم شامل وما فرط في فهم شويه ا م ل الامه مينشي. ما فرطناك ا ل ك ت ا ب ه ما تستفيد الا ا تصبر وتحتسب ح يغنيه الله من فضله أ و ي س ت ي الله في أ ب ي ه ا ويوافق على زواجها به وان لم يعمل يزوج بها ويبقى في رباها ويتمتع بها ويتنبسط من شان جعب باب جزء باب جزء يقم اسره ا على كتاب الله و س ن ة رسوله ع ف ي ف ة ط ا ه ر ة ن ا ق ي ة م ؤ م ن ة الله تعالى يحفظ هذه ا ل أ م ة في شبابها وشابتها ويحفظهم من كل ا ل أ م ر ا ض ا ل ج ن س ي ة ومن الزنا ومن كل المنكرات اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد على حمد نائيت حمدا ل كثيرا طيبا مباركا فيه م ن السماوات و م ن ا ل أ ر ض و م ل أ ما بينهما